والَّذِينَ يُتَوَفَّونَ مِنكُم وَيَذَعونَ أَزُوجََ تَغَّ صَّ بِأَفُوسِهِ أَغَّّعَ تَ فَإِذَا بَ لََّ أَجَلَهَُّ فَل جَُ حَ لَْكُم فِي مَا فَعَرِنَّ فِي أَمفُسِيهَِّ بِمَعرُ وَلَّهُ وَلَا دُنَا حَ لَْكُم فِي مَاعَرُ رَضتُ بِ مِنْ خِقُبَةٍِّسَاءِ أَو أَكْنن تُم فِي أَمففُوسِكُمْ عَلمَ اللهَّ أََّكُم سَتَذكُرونَهَُّ وَلَكَِّتُ وَععدُونَّ سِعورًا إَِّ أَن تَقُودُ قَو لَمَّ عَرُوفَ وَلَا تَعْزِمُ قَوْدَ ثَنَاكَ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي 11... 12.. 13.. 13.. 13. 14. 15. ومسوهن أو تفرضو لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حق قَنَّ عَلَ الْمُحْسِنِينَ وَإِن طَلَّقْتُم مِّن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً ma fardudtum fannis ma fardudtum illa en yagfoon au وَأَقُرَابُ لتَّقُوَ وَلا تَ سَول فَغَُّ بَينَكُم إِ اللهََّ بِمَا تَعمونَ بَصير